أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك من حق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهنكوا بالطاغية وأما عاد فأهنكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام فَتَرَ الْمُقَوِّمَ فِيهَا صَرْعَكَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَوْيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَعَلْنَاهُمْ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 وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتها دكتها واحدة في يوم إذ يوم وقعت الوغية وشقت السماء, وانشقت السماء وذا ارجائها ويحمل عرش ربيك فوقهم يوم عيد ثمانيه يوم عيد تعرضون لا تخفى منكم خافيه فاما من اوتي كتابه حق الحسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا وشربو كلوا وشربو هنيها هنيا بما أسلفتم في الأيام خالية